اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود تفعل ما تريد اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة اللهم سربنا في سرب النجابة ووفقنا جميعا للتوبة والإنابة وافتح لأدعيتنا أبواب الإجابة